ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّأ أَوْلاَ لَكَ فَأَوْلاَ ثُمَّ أَوْلاَ لَكَ فَأَوْلاَ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ طِفْلًا مِنَ الْمَنِيِّ يُمْنَى